بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا المزمل قم الليل إِلَّا قليلا لصفه أوى قص منه قليلا أو زد عليه ورث للقرآن ترثي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 وطعاما ذا غصة وعذابا يَوْمَ يوم ترجف وَالْجِبَالُ والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رَسُولًا رسولا شاهدا عليكم كما, كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره